وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَائِدُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِضُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ, فإنهم غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ بِتَغَىٰ وَرَاءَ ذِالِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِضُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَلِثُونَ الْفِرْدَوْسَ خَالِدُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سلالة من طيب ثم جعلناه نطبة في قرار مكين ثم خلقنا خلقنا تنعتا فخنقنا العنقه مبتا فخلقنا, فخلقنا المضوه مروما فكسونا فكسونا لعبادا ملحما ان خلقا اخر اتباعهمك الله احسن الخالقين ثم انكم بعد ديانكم ميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْقَيْنَا بِهِ الظَّمَأَ وَبِهِ ثَمَّرْنَا وَمِنْهُ شَرِبُوا عَلَى الْأَرْضِ بِهِ نَبَاتَ ونسأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تعكلون وشجرة تخرج وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينِينَ أَتَمُّ بُتٌّ بِالذَّهَبِ وَصَبغٍ لِلآكِدِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَمَامِ نِعْمَ عِبْرَةٌ في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون عليها وعلى الفلك تحملون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 وَقَالُوا إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَيَأْكُلُونَ مِنْ طَعَامٍ وَهُمْ شَرِبٌ وَيُخْرِجُونَ مِنْهُ مَاءً ۖ أريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا ما سمنا بهذا في آبائنا الأولين إنه إلا رجل به جنة فتربصوا فتربصوا به حتى قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصعي الفلك ووحينا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَجَأْتَهُمُ ۖ فَسُلْكْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ فَسُلْكْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطُبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجْيَنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّي أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنْزَلُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَإِنْ كُنْ يَعْلَمُ بِتَلِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمًا آخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنُؤْمِنَ بِاللَّهِ فَأَخَذَهُمْ طُغْيَانًا وَأَعْرَضُوا عَنْ آيَاتِنَا وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ لَا وَلِيَّكُمْ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 مهذ إِلَّا بَشَرم مِمثلْلكُم يَأكُل مِا تَأكُلونَ مِنهُ يَشَْابُ مِن تَشْرَبُون وَل إِ أَطاتُم بَشَرًا ِمثلكُمْ إكُم إِذَّ خَسَِ آأَيَعيدُكُم أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا هَمِتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِضَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيَاتٍ هي ها تهي ها تلمات وعدونا ان هي هات الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى الله هُوَ إِلَّا الله كذباً وما نحن افْتَرَى وَلَى قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحوا منادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فاجعلناهم غتاء فبعداً للقوم الظالمين ثم أنشنا من بعدهم قرون الآخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون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 بعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوماً عالين فقالوا أن أعمل لبشرين مثلنا وقومهما لنا كذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وَآوَيْنَا غَمَاءً إِلَى رُبُوَّةٍ دَتَاتِ قَرَارٍ وَعَيْنٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا أَمَنُون عَلِيم وَأَنَّ غَائِدِكُمْ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَة وَأَنَا ربكم قطروا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بمما لديهم فرحون فجعهم في غمرتهم حتى حين ايحسبون انما نمدهم به مما ولذين نسارع لهم نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ان الذي خاشعت يارب لمن مشفقون والذين هم بآيات ربك يؤمنون والذين هم وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سادقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمره إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كرانت تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين مستكبرين به سامرا تهجبون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 أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٍ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتْ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِمْ اتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِم فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَانَ شُرَكَ رَبِّكَ خَنِيدٌ وَهُوَ خَيْرُ رازقين. وإنك لتدعوهم إلى صراط مشتقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون وَلَوْ رَحْنَاهُمْ وَكَشَفْنَاهُمْ مَا بِهِمْ مِنْ ذُرٍ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُمْ وَلَكْدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرْعُونَ حتى إذا فتحنا عليهم دابا دابا شديد إذا, إذا هم فيه وهو الذي أنشأ لكم السماء والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلوه بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا آئذا مثلنا وكنا ترابا وعظاما إنا, إنا وقد وزنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش الغضير سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ويُجير ولا يُجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تُسحرون بل أتيناهم بالحق هم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى سبحان الله عما يصفوك عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تليميما فَإِنْ تَجْعَلْ لِي فِي قَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّا عَدَاءٌ نُرِيَ كَمَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذْ فَاعِلٌ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّجَّةِ نَحْنُ آلَمُ بِمَا وَقُل رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمْ مَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فيما تركتك لا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون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 أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بها أَللَّهُ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَةٌ وَمَرَّ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ أُعِيدْنَا فَإِنَّا وَلَا خَسَأُ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لنا اغفر لنا وارحمنا وان تخير الرحيمن فاتخذتمو فاتخذتموهم سخرة حتى ان نسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون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 وَلَوْلَا بِنَاءَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِ قَالَا إِلَّا بِثُمَّ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَةً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا دَا تُرْجَوْا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ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 وقل رب اغفر راحا وأنت خير الراحمين